أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما أنفججاه لنهجر به حبوب ونبات وجنات ألف إن يوم الفصل كان ميقاتا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 نما كانت مرصادا للطاغين مأبا لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطاب يوم يقوم الروح والملائكة تصفّى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَاهَ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهَ